التابعي ما أدرس النبي عليه الصلاة والسلام وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أرسل الحديث وتجاوز ذكر الصحابة بهذا الإرسال تجاوز لما رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز ذكر الصحابة وليس للتابعي سبيل إلى معرفة هذا الحديث إلا عن طريق الصحابة. بعض الناس يعبر عن المرسل خطأاً فيقول هو ما سقط منه الصحابي طب واحدة قلت ما هي الصورة واحدة إذا قلنا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ما بين التابعي ورسول الصحابي فلو قلنا ما سقط منه الصحابي يكون أخص التعريف أخصر وأسهل فلماذا لا نقول ما سقط منه الصحابي؟ لأننا لو قلنا ما سقط منه الصحابي لما جاز لنا أن نضعف المرتب لأن الصحابة جميعا عدود فإذا سيقنا أن الواسطة التي سقطت هي من الصحابة يبقى الحديث صحيح إذ أن الجهل بحال الصحابة لا يضر. فهذا كما لو قال أحد التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرف عينه وهذا باتفاق العلماء صحيح إن جهالة الصحابي لا شذر إن كلهم عدول فلو قلت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما لو قلت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول فيبقى التعريف الصحيح ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ما الفرق بين هذا التعريف وبين ما إذا قلنا قال الصحابي ما ترخص من الصحابي ذلك أن التابعي من الجائز أن يكون أخذ الحديث عن تابعي آخر وهو ما يعرف برواية الأكرام بل وجدنا أن ستة من السابعين يروي بعضهم عن بعض، وثلاثة أو أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض في حديث واحدة، وإذا كان كل الصحابة من العدول فليس كل السابعين كذلك، ولذلك قال بعض العلماء منهم الحضر حجر فتلك قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل. إني التابعي ممكن يكون رواي الحديث عن تابعي، فيكون حصل فقط، مش الصحابي فقط. تابعي كمان مع الصحابي، وقد يكون أكثر من تابعي، قد يكون أكثر من تابعي. لذلك لا لا يصح أن نقول ما سقط منه الصحابي. إذ لو تيقننا أنه لم يسقط إلا الصحابي، لكان الحديث صحيح. إذا صح السند إلى الصحابي. الكلام هذا واضح ولا فيه صعوبة يبقى التعريف اللي... نعم مرة أخرى نعم الحديث المرسل الصواب في تعريفه أن نقول هو ما قال فيه التابعي وبعض العلماء يشترط الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن التابعين لم يدرِفوا الصحابة يبقى كأن التابعي لما أرسل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز طبقة الصحابة إذ لا سبيل إلى التابعين أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا عن طريق الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يقول في تعريف المرسل هو ما سقط منه الصحابي فنقول أن هذا التعبير غير دقيق لأننا لو جزمنا أن الذي سقط هو الصحابي فقط يعني ما سقط آخر مع الصحابي لكان السند صحيحا إذ أن جهالة الصحابة لا تضر إذ أن جهالة الصحابة الصحابة لا تضر فلو روى الزهري قال سألت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا لكان صحيحا لأن الصحابة جميعا عدول ما نفتش عن أسمائه ما نفتش عن أسمائه لأن كل الصحابة عدول إذا ثبت الإثناج إلى الصحابة إلى ذلك الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا صحيح عند جميع العلماء طيب اشتراط الكبير لماذا اشترط بعض العلماء أن يكون التابعي كبيرا وإيه معنى الكبير معنى الكبير هو من أزمن من كان شيوخ جل شيوخه من الصحابة يعني لو افترضنا أن فيه تابعين، شيوخه 200 شيخ يبقى 160 شيخ مثلا من الصحابة أو 40 من التابعين فكلما أدرك التابعي أكبر جملة من الصحابة يبقى كبير يبقى التابعي كبير من كان جل مشايخه أكبر مشايخه من الصحابة التابعي الصغير يبقى هو الذي ما أدرك إلا الواحد أو الاثنين أو الأربع أو الخمس اشتراط الكبير حتى نتجنب الإعضال الواقع في الحديث والنظب على ذلك مثالا وهو في حديث مشهور حديث يا إسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لم يصح منها إلا هذا وهذا وهذا الشيء الذي ننبه عليه لم أرى أحداً تعرض له سواء من جانب المضاعفين أو من جانب المصححين أو المحسنين الحديث هناك سند في عند البيهقي لحديث أسماء بنت عميس ويروي ابن لهيعة أظن عن عياض بن عبد الله عن راون عن أخبار الدعمر يعني هذا الرواية اللي يروي عن أخبار ما أذكره هذا السند ضعيف لكن ضعفه يمكن أن ينجبر يمكن أن ينجبر ليه إن ضعف خفيف إذا كان الضعف من سوء حفظ الراوي ده في الضعف الخفيف كان يمكن أن يحسن هذا الاستناد بمرسل قتادة وأقول مرسل قتادة ليس الذي رواه البيهقي في سننه ولكن الذي رواه أبو داود في كتاب المراسيم لأن المرسل قتادة الذي رواه البيهقي في سننه إنما هو من رواه سعيد بن بشير عن قتادة وسعيد عن قتادة منكر سعيد بن بشير إذا روى عن قتادة كرواة داود بن الفصيح إذا روى عن عكرمة فمنكر وكرواة سفيان بن حسين إذا روى عن الزهري فمنكر وهكذا لكن إحنا هنذكر المرسل الصحيح الإسناد إلى قتابه وهو الذي رواه أبو داود في سننه فيه, فيه كل مرة فيه فالمرسل رواه أبو داود بسند صحيح إلى قسادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيظ لا يصح أن يظهر منها إلى هذا وهذا أشار إلى جيوة كالسيط لو أن هذا هذا المرسل عن سعيد بن المسيد كنا نمكن نقول حديث إذ أن الحديث إذا ورد بسند ضعيف محتمل ثم عضظه مرسل صحيح الإسناد من غير مخرج الموصول صار حسناً ويجعل الطريقة كثير من العلماء لا سيما من المتأخرين من أول البيهقي وتنزل بل إن البيهقي قوى حديث اسماعيل بن تعميز بمرسل القتادة لكن اللي هو في سعيد البشير قل لو كان سعيد بن المسيب هو راوي هذا المرسل كنا قوين به لحديث أسما بنت عميد وصار حسنا طيب ما هو المانع من التخوية أن قتادة ليس من كبار التابعين قتادة ليس من كبار التابعين طب إيه الضرر نبي قلنا صحابة سعيد بن المسيب أدرك عمر بن الخطاب وانت نازل. يبقى تسعين بالمية من مشايخه من الصحابة ولا لا من الصحاب؟ فاحتمال ان يكون الثاقب من فوق سعيد هو الصحابة بنسبة تسعين في المية لان اغلب مشايخه صحابة لكن اذا جئنا لمثل قتابة فنجد انه ادرك عشرة من الصحابة ويمكن متين من بين مسيخه من التابعين يبقى الأغلب على رواياته الإعفال أم الإرسال الإعفال لما يكون مسيخه مئتين شيخ أدرك عشرة فقط من الصحابة ومئة وتسعةين من التابعين يبقى الغالب على روايته إذا أرسل أو إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون سقفا واسطة ثاني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا واسطة واحدة واسطة ثاني لأن أغلب مشايخه من التابعين طبعا إذا كان تابعي طبعا في الغالب مشايخ قتادة من التابعين الكبار لأن كان قتادة تابعي وسط أو تابعي صغير فقصعا مشايخه من التابعين هم من الكبار لا شك في ذلك يبقى إذا افترضنا أن الساقف فوق قتادة تابعي كبير يبقى يبقى ثمن الصحابي يبقى تابعي كبير صحابي يبقى سقط اثنان اثنان فوقق يبقى احتمال الاعضال في رواية صغار التابعين اقوى من احتمال الارسال لذلك قيد بعض العلماء في تعريف المرسل ان يكون الذي ارسله هو تابعي كبير حتى نضمن ان الساقف فوقه هو الصحابي لا غير. وبس الكلام اللي فيه صعوبة. طيب واحد ممكن يقول طم السبع كبير ممكن يروي عن صحابي عن صحابي فيكون الساقط واسقط ثاني بين السبع الكبير وبين النبي عليه الصلاة فنقول الطبق الصحابة واحد زي ألف سقط واحد واحد زي ألف طبق الصحابة. ماشي لأن الصحابة كلهم عودون. فالساق في طبقة الصحابة يختلف عن الساق في طبقة غير الصحابة، لذلك ما نستطيع أن نقوي حديث اسماعيل عن عمي بمرسل قتادة، لأن قتادة الغالب على روايته الإعذار وليس الإرثال. كلام طبعاً إحنا بيه بنخص تصدير كده التعريف هذه الأحاديث لحد ما نيجي على موضوعه. واللي إحنا لسه نتعرض للمنقطع ونتعرض للمعضل والمرسل لسه في موضعه لكن حتى تتصور معنى اتصال السند لابد إن إحنا نأخذ إيه فكرة عامة كده سريعة عن الأنواع التي تخدحوا في الاتصال يبقى التدليل إحنا قلنا المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل أربع وبعدين نتصل في التدليل التدليس مأخوذ من الدلس وهو اختلاط النور بالظلام اختلاط النور بالظلام فيقال رجل مدلس يعني عمل حاجة في الخفاء من تحت لتحت يعني ما أحد يراه وهذا هو التدليس التدليس أنواع التدليس أنواع منها تدريس الإسناد أول نوع تدريس الإسناد تعريف تدريس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه إحنا مثلنا بالأعمش قبل ذلك أنا أفترض نحن الآن في زمن الرواية وأنا أحدثكم بأحاديث مسندة فكل واحد من هؤلاء الجلوس سمع مني سمع مني وواحد من هؤلاء الجلوس عرض له سفر فتغيب عن هذه الحلقة يومين ثلاثة أربع شهر شهرين فجاء وجد إن كمية من المرويات فاتسق لكن هو سمع مني قبل ذلك أم لا سمع مني كان يحضر حلقه فدفعه حب العلو على نحو ماوضحناه في الدرس الماضي إن هو يسقط الواسطة ويرقى إليه بعن وأن يقول عن فلان أو أن فلانا قال يقول أن فلانا قال أو عن فلان بعد هذه الصفة وضحيات على بني نشوف التعريف عشان نهضمه تلية الإسماد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه هو سمع منه جملة أحاديث كثيرة لكن لما سافر أو تغير راحت عليه بعض الأحاديث التي لم يسمعها ومع ذلك يرويها عن شيخه طب أنت سمعتها من مين إذا كنت أنت غايد إذا كنت أنت غايب كنت متغيب عن حلقة من أين سمعتها فهو سمعها من واحد قد يكون أصغر منه سنة فيسقطه حبا في العلو وقد يكون ضعيفا فلو رواه عنه عن شيخه العلماء يقولون لنا يا شيخك ضعيف احنا ما نقبلوش فيقوم يسقطه حتى يجعل الإثناد مقبولا يبقى منه الشيخ على طول يبقى ناشط ده اسم تدليس الإيه الإثناد علاجه أن يصرح الراوي بالتحديث من شيخه يقول حدثني فلان أو أنبأني فلان أو أخبرني فلان أو قال لي فلان أو سمعت فلانا إلى آخرين لأن كل هذه الصيغ تنفي نفيا جازما عدم السمع مفيش فيها إهام على الإطلاق حاجة من اثنين يسمع يكداب مفيش فيها نقاش مفيش فيها نقاش لو قال سمعت فلانا حاجة من اثنين يا إذا كان سمع إذا مااش الحال لم يسمع إبقى كذبار عن يبقى, يبقى المدلس الذي يدلس سبليس الإثمال علاجه أن يصرح بالتحديث ولذلك مثلا يقول لك إيه فيه محمد بن إسحاق وقد عنه. فيه ابن جريف وقد عنه. فيه مثلا من الأعمش وقد عنعنى فيه قسادة فيه حبيو يحيى بن أبي كثير. فيه زكريا بن أبي زائدة أي واحد من هؤلاء المدلسين يبقى لابد أن يصرح بالتحديث ده اسم تدليس الإسانة تدليس الثاني تدليس الشيوخ وهو أن يعمد الراوي إلى شيخه فيكنيه بعدة كنة لأنه ضعيف ثالث أول ما يقول حدثني فلان يوم رمين بالحديث ليس فعلا طول ليه يا جماعة شيخ جامس روك كذاب فهو عايز للحديث يمشي ولنفترض شيخه مثلا اسمه محمد بن سعيد الكلبي هو كذبت يعني فيوم يقول حدثني أبو علي شليني بقى على ما راته أبو علي زي طبع مئة معرفين أبو علي مين ما فيه مئة أبو علي يقعد المحدثين بالمناقيش يدوروا بقى على أبو علي ده يطبع مئة فإن اكتشفوه وعرفوه يقول حدثني أبو سعيد باء على معرفة أبو سعيد يقول حدثني أبو زين وهكذا أو يلقبه فيقول مثلا حدثني الجريء نحن عارفين جريء لا يطعمين أو الشجاع أو حدثني الأعور أو الأحول أي صفة أي لقب فعلى ما يكتشف هذا الكلام يجيب لهم كمان لقف آخر وهكذا دا اسم تدليس الشيوخ أن يكني شيخه بعده كناء أو بألقار حتى يعمي أمره على المحدثين تدليس الثالث وهو شر أنواع تدليس كلها وهو تدليس التسوية أو تدليس التجويد باصطلاح القدماء يبقى القدماء كانوا تدليس التسوية ده إما يسموه تدليس التسوية أو تدليس التجويد لا لا كبير على كل حال نحن هنحاول نشرح في تدنيس التسوية وسيأتي دوره عندما نأتي على تدنيس نزيله إضاحا أكثر من هذا تدنيس التسوية أن يسقط الراوي شيخ شيخه تصاعدا يعني مثلا هنحاول نجيب أسانيد صغيرة كده عشان إيه تحفظ الوليد بن مسيا عن الأوزاعي عن الزهري عن أنس الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أنس الوليد بن مسلم يدل في تدليس تسوية مالوش دعوة بشيخه مالوش دعوة بشيخه يبقى ده يخرق عن تدليس ايه الإسناد لأن تجليس الإسناد يسقط شيخه يسقط من سمع منه يعني تجليس الإسناد مثلا أنا الشيخ وهذا الراوي الذي كان يسمع مني كلنا رحت تخر ورجع فإذا فاتت عدة أحاديث فعلشان يروي هذه الحديث بد أن يرويها عن أخي الله في الحلقة عني مش كده طيب من شيخه في هذا الحديث أنا ولا زميله زميله وإن كنت أنا شيخه على العموم، أنا شيخ الأصل لكن في هذا الحديث أنا لست بشيخه الأصل لست بشيخه المباشر شيخه المباشر زميله الذي قال حدثني فلان ماشي فلما يقول حدثني فلان عن فلان إلا أنا بقى شيخه الكبير فيثقف زميله يبقى أثقف شيخه المباسر في الحديث ولا لا إنما تدليس التسوية ماليش علاقة بشيخه شيخه سليم مكان يبتدي يثقف من فوق شيخه فعندنا الوليد بن مسلم بيروي عن يقولنا الأوداع يبتدي الثقف منين؟ من فوق الأوزاع يبتدي من فوق الإيه؟ الأوزاع طيب حيثقت شيخ شيخ شيخ شيخ بالحديث الزهري طيب لو أنه لو أنهنا أثقفنا الزهري هيبقى الحديث إيه الوليد بن مسلم عن الأوزاع عن أنس مكشوف معروف أن الأوزاع ما أدركش أنس يبقى للثباثة في الإثقاط وما الخطورة في السجل الزفين يقول لك لا ده اللي بيسقطه كاللي بالك حنفترض أنه السقطة هيكون ما بين الأوزاعي والزهري مش كده؟ بيعمل ايه هو؟ الأوزاعي طبعا قدرة الزهري مش كلام يسقط ما بين الزهري والأوزاعي شيء بشرف أن يكون شيخه أدرك شيخ شيخه فأول ما تبص للإثنان تقول صحيح الأوداعي أدرك الزهر ولذلك كان متدريس التسوية ليه لأنه بيقوم يسوي الإثنان كده فاللي يشوفه ليس نام زي واحد بحفر حفرة وأم حطوت لك هو شوية أشي كده فأنت ماشي إيه ومتصور من الأرض سليمة وإذا ليش تسقط في الحفرة أنت لا يخبرك ظننتها أرضا فما سيس عليها هو بقى عشان يسقط طب يصفط شيخ اللي هو بين شيخه وشيخ شيخه هذا الشيخ الذي أسقطه لا يؤثر على الحديثة الظاهر إذ إن الأوزاعي أدرك الزهري في الظاهر فأنت تقول الأوزاعي عن الزهري الأوزاعي رجل ثقة والزهر رجل ثقة يبقى الإسلام صحيح طبعا هو لما تجي للتبور إن شاء الله ونرسم الصورة حتى تخيّى لكن هذا التدليس من أخطر أنواع التدليس لأنه لا يفطن إليه إلا جهابذة العلماء ويكون في الغالب الساقط كذاب مفروب إذ أنت بتغذر وتنسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منه براء ما قاله هي دي خطورة التدليس يبصى تدنيس البلدان والأماكن والتدنيس البلدان والأماكن بيرتكبه الذي يريد أن يتبجح بكثرة الرحلة فمثلا لو كان الحال مثلا لو تصورنا في هذا البلد واحد قال حدثني فلان بنصر ايه اللي يتبضر لذهنك؟ انه راح مصر اثر بقى مصر دي شارع جنب المسجد كده امواجل الشيخ بتاعه اللي فع هنقعد هنا في الشارع ده اللي هو اسمه مصر وقال حدثني فلان بمصر وهو شارع ما انتقل الرجل بقى خرج من البلد أو مثلا يقوم واخدك كده ورا الترعه دي وقال حدثني فلان بما وراء النهر يوم بقى انت تتخيل ان بقى راح سافر ها لبلاد الققاز والحك دي فدا في نوع من إيه في نوع من التبجح بكسرة الرحلة ومقابلة شيوخ طيب هل هذا هو خطر تدليس البلدان والأماكن فقط لا خطرته إنك أنت لو أوهمت أنك دخلت مصر وأنت ما دخلتش على الإطلاق قد تروي حديثا عن شيخ بمصر وهذا الشيخ لم يخرج من مصر على الإطلاق فأين لقيته يعني لم تدخلت مصر ولا الشيخ خرج من مصر بس انت لما قلت حدثني خلان بمصر وأوهم يبقى أنا سأحكم للحديث بالاتفاق وإلا فأنا لو أعلم أنك ما خرجت من بلدك وهذا الشيخ ما خرج من بلده لحكمت بالانقطاع أين التقيتما؟ أين التقيتما؟ يبقى فوق إن هو تشبع وتبجح ففيه المسألة الخطورة دي في مباحث اتطال والامتطاع في تدليس العط وكان يفعله هشيم بن بشير وأظن أنه هشيم ما كان يفعله دائماً إنما فعله مرة ليختبر تلامذته هشيم كان يدلل يسقط شيئته زي تدليس الإسناس كده الأعمش وابن جريت الأول نوع اللي احنا قلناه فتلمزيت قالوا له يا سيفنا أسألا تحدثنا مرة بغير تجليل قال نعم أحدثه حدثني فلان وفلان و وذكر قال حدثني حصين ومغيرة عن فلان عن فلان عن فلان دلست عليكم أللل أبدا بل تكيد تمام قال بل دلست فكل حديث أرويه عن حصين ومغيرة فسمعته من حصين دون مغيرة يبقى هو الذي حدثني حصين وأخذ نفس ها عشان يفصل بقى ومغيرة فعطت مغيرة على حصين وهو لم يسمع من مغيرة إنما سمع حصينا ولذلك لم يقدم حصين في الذكر لأنه لو قال حدثني حصين يبقى كذاب على طول لو قال حديثني مغيرة يبقى كذاب على طول لما سمعش من مغيرة إنما سمع من حصين طب تبديث عفدى إيه خطورته إيه خطورته أن الشيخ المباشر له شيء قد يكون ضعيفا أو كذابا فإن ستغسر وتقول متابع إيه يعني حصين كذاب ما هو تابعه مغيرة ما هو روى الحديث عن حصين ومغيرة معا فإذا كان حصين كذاب أو ضعيف فقد تابعه مغيرة يبقى ارتفع ال ارتفع الضعف هذه خطورة شديدة يبقى تدليس السكوت تدليس السكوت كان الشيخ يقول حدثني وهم كده ايه يفتح أوراقه ويشرب مية يمصع يعمل أي حاجة وبعدين قاع ثاني وبعدين يبتدي يقول ايه سخيان هو نوى القطع نوى يقطع ما بين حدثني وما بين سفيان هو نوى في قلبه لكن أنا إيش انا أنا رجل معي قلم وكتبت حدثاً ومستني بقى ش... أما شيش نخلص شرب خلص شرب أو جاء على مكانه أم قيل سفيان أم تكتب سفيان ولا حدثني بقت عندي أنا حدثني سفيان لكن هو نوى القطع قطع الرواية نوى أن يقطع أم قيل حدثني وتايبه شوية؟ فإذا واحد قال لي سازيت عن كده يقول ما أنا قلت حدثني وعملت شوية شغلانة وبعدين جيه هو أنا قلت حدثني ستين مرة واحدة لا قلت حدثني وسكت دخلت في موضوع ثاني عملت أي حاجة يبقى هو سكت فقصع الرواية أنت بقى متصور وسمع من سفيان وهو لم يسمع شيء من سفيان يبقى أنتم ترون في التدليس إن في رجال يصقفون يبا هذا بضد الانقصاع أم لا وأذكر قصة تدل على خطورة هذا التدليس وقد ثقف من السند أربعة وهي ما رواه ابن حبان في أول كتاب المجروحين وكذلك رواه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن أبي الحارث الوراق نصر بن حماد قال كنا بباب شعبة نتذاكر السنة فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عفة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة السمانين قال فخرج إلي شعبة من داره فلطمني ودخل الدار وكان معه عبد الله بن إدريس قال فقعدت أبكي فخرج شعبة بعد حين فوجدني أبكي فقال هو بعد يبكي فقال عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل قال إنه مجنون إنه لا يدري ما يحدث إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث فقلت له وأبو الحق تبيع مدلة فقلت له يا أبا إسحاب حدثك عبد الله بن عطاء فهو بقى عارف أنه مدلس ممكن يفقق له واحد واثنين وثلاث فهو خائف من الموضوع ده وشعبه كان عنده نفور شديد من المدلسين كان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدل وكان يقول إن أشرب من دول حمال حتى أروي ظمني أحب إليه من قدل وكان يقول التدليس أخو الكذب ما دلت شعبة قف وكان شديد مكر عن مدلتين فأي شيخ يعرف أنه بدلت يأخذ حذره تماماً منه قتادة مدلت فشوف شعبة لما كان يعطل مجلس قتادة كان يعمل إيه كان يبرع كده على شفتي قتادة وقد روى أبو عوانة في مستخرجه بسنبه الصحيح إلى شعبة قال كانت همتي من الدنيا شفتي هو حود كل موضوعي فإن قال حدثني كتب وإن قال قال أو عن فرق لأنه لو قال عني راتده أسقط بعض الرواة أو قال قال أسقط بعض الرواة هو ما يقبلش منه إلا التحديث الصريح ولذلك شعبة لو روى عن ثلاثة من المدلثين خذ روايتهم كده وانت مغنب هؤلاء الثلاثة فقط يعني لو هذا المدلث روى عن شيخه بعن ما تقولش لم يصرح بتحديث في خصوص هؤلاء ثلاثة لأنه هو الذي قال كما رواه البيهقي في كتاب المعرفة بسند صحيح إلى شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة فلو شفت شعبة عن واحد من هؤلاء مس الحديث على طول لا تعله بتدليس شيخ شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة تدليس قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي اللي هو ايه شيخه في هذا القصة التي نحن نحكيها الآن فأي ما حديث أي ما حديث رأيته عن شعبة عن الأعمش أو عن شعبة عن القتادة أو عن شعبة عن أبي إسحاق ما تقول إن هؤلاء عن عنو ليلى إن شعبة ما كان أصلا يروي عن هؤلاء إلا ما صرحوا فيه بالتحديث فشعبة لأن عنده هذا هذه الحساسية ضد طلبيس المدلسين أول ما سمع أبا إشحاق السبيعي يقول عن عبد الله بن عطاء أم خبر وأعرف إن إيه ده مدلس ممكن يكون أصطف فقال له سمعته من عبد الله بن عطاء وأولي المدلسون كانوا ثقات مأمونون لا يتجبون سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب أبو إشحاق وأبى أن يجيبه يبقى أكيد عمل حاجة هو لو سمع وقال حدثني على صورة يقول حدثني إنما طالما لم يجب خلاص أكيد عن الحك فأفر شعبة إنه هو يسمع حدثك عبد الله بن عطاء أم لا فغضب فكان جالس مسعر ابن كدام فقال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة إذا كنت عايز تستثبت الرجل بمكة شعبة دا سكن فين في البصرة شوف بين البصرة ومكة مخاوي تنقطع فيها أعناق المطيم فعزم شعبة على أن يحج هذا العام قال ما حججت إلا للحديث ما يجيش واحد دا يقول لك أم الفين النية وفين بقى مش عارف إيه وده عبادة ومش عبادة يا جماعة الناس دول حج سكتين مرة وسبعين مرة وما هو المانع إن هو يكون نوى أن يحج ونوى للحديث أيضاً كما إذا ذأ جاء الجائي إلى الحج بقصد التجارة يحج ويتاجر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم هي التجارة في وزم الحج وليس هناك مانع إن الإنسان ينوي الجهاد لأجل الحص للغنيمة ناشف في, في مثل هذه العبادات لا سيما إذا كانت فرض عين إن الإنسان ينوي العبادة أولاً وإن تكون هذه تابعة هو خرج للحج هذا العام بقصد الحديث قال فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث قال فذهبت إلى مكة فدخلت على عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب فقلت له حديث الوضوء قال عقبة بن عامر قلت نعم طبعا عبدالله بن عطال حفظ مئات الألوف كان عندهم فراسة وفطمة عجيبة أول مقل حديث الوضوء قال له يعني بتاع عقبة بن عامر قال نعم قال هل سمعته من عقبة بن عامر فقال له لا ممن سمعته قال سمعته من سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم هذا مدني قال فذهبت إلى مالك لمن مالك فسألته هل حج سعد بن إبراهيم هذا العام فقال لي ما حج العام يبقى سيتكلف مشوار إلى المدينة قال فقضيت نسكي وتحللت وانحضرت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم فقلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر قال لا من حدثك؟ قال حدثني زياد بن مخراخ طبعا زياد بن مخراخ زياد بن بصري سيرجع قال شعبة حديث صعد ثم نزل دمر عليه لا أصل له وانحذرت إلى زيادة بن مخراط وأنا كثير الشعر وسخ الثياب فدخلت عليه قلت له حديث الوضوء قال ليس هو من حاجتك قلت له فما بد ما بد إننا أخذ سمنة قال لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأثين قال فدخلت إلى الحمام فغتسلت وغسلت ثيابي ثم أتيته قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر قال له لا شوف كم وصل فقط من حدثك قال حدثني شهر بن الحوشة قلت شهر بن حوشب عن قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عام فقال شعبة حديث مرة كوفي ومرة بصري ومرة مدني ومرة مكي دمر عليه لا أصل له والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي إن هذا الحديث فيه فضل عظيم بالنسبة للمتوضف إذا, إذا قال هذا الذكر عقب الوضوء من قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية شوف شعب هذه الرحلة الصويلة في سبيل أن يستثبت من حديث واحد رأى فيه هذا الفضل الكبير أول ما سمعوا أبي إسحاق السبيعي عارف أن دا مدلس فأصر سمعته أم فكانت هذه الرحلة التي أسفرت عن عدة رجال سقطوا من الإسناد كم واحد سقط من الإسناد سقط من الإسناد سعد بن إبراهيم وزياد بن مصرق وشهر بن حوشب وأبو ريحان أربعة سقطوا من الإسناد مابين عبد الله بن عطاء وعصبة بن عامر. منهم شهر بن حوشر كثير من علماء تكلموا فيه وفي حفظه وأبو ريحانة تابعي صالح يعني صالح الحديث تشوف التدليس وخطورة التدليس قد يستط راوي ضعيف واهن وتكون الجناية معصبة برقبة هذا الراوي ولا متابع له فتؤمنت ما تنسي الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يقله ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر أن الحديث صحيح من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية هذا صح في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن وقع الحديث لشعبة بإسناد آخر لا تقوم به الحجة أما الإسناد الذي صحيح مسلم فهو بريء من هذه العلة والحمد لله. بشوف في التدليس والخطورة التدليس سقط أربعة من الإسناد ومعنى إن يصفق راوي أو أكثر من إسناد وهذا ضد الافتصال. فحتى نقول هذا حديث متصل الإسناد لا بد أن تحقق هذه الأنواع كلها. وتنفي وجود انقطاع او تعليق او اعضال او ارسال او تدليل في الاسنان يبقى كلمة متصل هذه لابد ان تحقق كل اللي احنا ذكرناه الآن السند متصل السند السند هو سلسلة الرجال الموصلة الى المثن المثن اللي هو الظهر المسألة اللي هو الظهر والمسألة المقصودة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الكلام الذي ينتهي الإسناد إليه فكأنما كل راون أسناد الكلام إلى شيخه وشيخه أسناده إلى شيخه وشيخه أسناده إلى شيخه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من ينتهي عنده السنن فكأنما كل راو أسند الكلام إلى شيخه وشيخه أسنده إلى شيخه وشيخه أسنده إلى شيخه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من ينتهي عنده السنب فلأن الراوي يسند الكلام كأنه قال ليست عهدة الكلام علي بل أنا أسنده إلى الذي حدثني وهكذا ذوالي حتى ينتهي إلى مخرج الإثناد إذا هو سمي السند لأجل أن كل راون يشيثني بالكلامة إلى شيخه حتى يصل إلى مخرج الإسناد يبقى أول شرط من شروط صحة الحديث اتصال السند ما أدري هل يعني أكمل أتكلم في العدالة ولا أنا شايف الدرس الدرسين شوي على ما تهضمون يعني ما في بأس احنا نكمل عدالة الرواية أنا أحاول بقدر المستطاع أنني ألطف من جفاف المادة العلمية وهذه من الصعوبات اللي يتقابل الإنسان لما يشرح الأصول كيف يخفف من هذا الجفاف الموجود في الأصول بقدر المستطاع نحاول احنا ندخل حكايات تفيد الدرس من أجل تلطيف المادة العلمية نعم قلنا أن أي نوع من الأرواع السابقة تدخل في معنى الانتطاع لغة تنى. لا شك أي سقوط في السند كان قليلاً أو كثيراً في مقدم السند في في آخره كل ذا اسمه منقفع لغة تنى. إنما المنقفع الاصطلاحي ما سقط واسطة في أي مكان وكلاً العلماء وإن كان كل الكلمة المنقفع تشمل كل هذه الأنواع إلا أن العلماء من ناحية الإصلاح جعلوا لكل صورة إثما مخصوصاً بها حتى لا يحدث نوع من الالتباس بين كل هذه الانتطاعات على اختلاف إصوارهم ثاني شر هو عدالة الرواق إيه العدالة عرفها العلماء بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملاجمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفزق وخوارم المرؤة هم معروف العدالة بهذا سابق ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفزق وخوارم المرؤة طيب. ملكة يعني شيء إنسان خلق به صفة موجودة في الإنسان هذه الصفة اللي هي يعني ممكن نتجول في تسميتها بالضمير واحد عنده ضمير نفس حية هذه النفس تحمل صاحبها على أن يلازم الدين والورع مع كونه بريئا مبرأا من كل ما يجر إلى الفسط أو يسر المرؤى إذا هي عمل الصالحات وتجنب السيئات عمل الصالحات وتجنب السيئات إيه بقى اللي بيخدح للعدالة إحنا قلنا اتصال السند وقلنا قوادح الاتصال هنشوف بقى العدالة هو العدالة حتى تقول فلان عدل يبقى لابد أن ينتفي عنه أشياء ويثبت له أشياء أول هذه الشروط التي يجب أن توجد في الرجل حتى يقال عدل الإسلام الإسلام لابد أن يكون الرجل مسلما إلا يتصور قبول الرواية من كافة كافر بدينك ما يتصور أن تقبل منه الرواية طيب الإسلام هذا شرط تحمل ولا شرط أداء إيه يعني تحمل تعرفين بالطريق لما بتشحنها بإسمك حملتها زي ما يكون واحد وشال شيله على الكتاب كان خاليا فحمل بيدخل الداخل مجلس العلم يعتبر أضيط فالشيخ بيشحنه الشيخ بيقول شوية أحاديث يقول شوية ستاوى يوم هو إيه بعدما كان داخل المجلس ما فيش أي شيء وإذا به قد خرج ومعه علم كثير أو قليل المهم صار معاه علم يبقى سماعك للحديث أو استيعابك للعلم في المجلس اسم تحمل الكلام واضح اللي فيه صعوبة يبقى كأنك حملت العلم اسمه تحمل وبعدين بعد كده انت بتبلغ مبلغا حسنا فبتروح عندكم في البلد او في الحي تأخذ مجلس وتبقى انت الشيخ فتؤذي ما سمعته الى غيرك ده اسم الاداء يبقى التحمل بياخد شحنة لذا بيفرج الشحن هذا واضح ولا فيه صعوبة طيب الإسلام هل هو شرط تحمل أم شرط أداء بمعنى هل لو سمع الكافر في حال كفره شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدثني به أقبله ما أقبله طيب لو أنه أسلم فحدثني بما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره هأقبله أقبله ماشي يبقى أنا قبلت منه الايه؟ الأداء قبلت منه الأداء يبقى الإسلام شرط أداء وليس شرطة حم هو حر يسمع كافر جمعي فأنا همنعه هو أنا هقول له أن تحملت في حال الكفر لا يجوز إذا قلت له ذلك يبقى سأطعن في الأداء من باب أولى لأن إذا قلت له أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أسلم لك به فبالتالي ما أسلم له في الأداء أي أنا لا أقبل منه شيئا وقد ثبت عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه دخل المدينة وهو كاسب أهنذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالصور فروى العلماء منهم البخاري هذا الحديث في باب القراءة في المغرب يبقى دا يدل على إيه؟ على أن احنا احتجينا لحديث جبير بن مطعم لما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو تحمل هذا التحمل وهو كافر أم لا؟ تحمله وهو كافر فلما أداه إلينا ورواه رواه في حال الإسلام أم لا؟ في حال الإسلام إذا الإسلام شرط أداء وليس بشرط تحمل في صعوبة لا أكرر الكلام الإسلام شرط أداء يعني لا أقبل منه إلا إذا كان مسلما وليس شرط تحمل التحمل يسمع الكافر يسمع المسلم يسمع أي أحد أي واحد يسمع دموعات مش حد يمنعه يسمع ما شاء وليحفظ ما شاء إنما أداؤه وقبولي لهذا الأداء مرهول بإسلامه نعم هذه الصورة تدأت إن شاء الله لكني أخشى أن أنا أشاعد لأننا سنأتي على بحث العدالة فأخشى إن أنا إيه يعني لو لو تكلمت عن العدالة وهذه ما أنا كاد نصل إلى يبقى هنشرح المصطلح كله في مكان واحد أنا الأصل التدريس عشان خاطر لما نوصل لبحث العدالة يكون في أصله في نوع من ال من استيعاب المدللين يبقى الإسلام شرط أداء وليس شرط تحمل يعني أنا ما قبلت منه هذه الرواية إلا بإسلامه طيب إذا الإسلام شرط أداء لكنه شرط أن يكون مسلم بالغا بالغاً. البلوغ له حد البلوغ له حد ثلاثاً لبعض الناس الذين قالوا إن البلوغ ليس له حد لأن الإنسان قد يميز قبل أن يبلغ وهو ذهل عن هذا الشرط إحنا ما قلنا أن يكون عاقلاً أن يكون بالغاً من عاق مميز أو جعلنا المميز في مكان البالغ لا هو العلماء ذكروا إن من شروط العذالة أن يكون بالغا والبلوغ له حد كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح عن قرضة ابن كعب أظن يعني أخطئ في الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بني قريضة فكان يكشف عن عانة الصبي عن العانة بتاع الرجل إذا وجده أنبت ضرب عنقه وإذا وجده لم ينبت، يبقى استبقاه في السبيل فكان هذا الصحابي اللي روا الحديث كان لم ينبت الشعر بعده فيبقى الإنباد فاصل ما بين البلوغ وعدمه وذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما قتل البالغين لأن الدعوة بلغتهم ومع ذلك كفروا وثم خرجوا فيبقى الدعوة بلغتهم مكلف فحين إذن يضرب عنقه أما الصبي اللي هو لم يكلف حين إذن ما عليه جناع كانوا يستبقونه في الذراري والشك ويعرف أيضا البلوغ بالاحتلام يعرف البلوغ بالاحتلام فهاتان على متان تميزان حد البلوغ لكن هل البلوغ شر الجواب لا ليس البلوغ شرطا بدليل أنه قد حفظ بعض العلماء أحاديث وهو في سن ست سنوات وسبع سنوات وأداها وما قال أحد أنت لست بذلك لا نتوقف في قبول روايتك بل قبل ذلك منهم وذكر الإمام البخاري حديث محمود بن الربيع وكان سن خمس سنوات قال عقلت مجهة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خم فممكن تجد واحد مميز تميز مبكر يعني عاقل. وقد وجدنا كثير من العلماء اللي هم الجهابذة كان آباؤهم يدفعونهم إلى السماع في سن ست سنين سبع سنين وعندنا أبو علي اللؤلؤي أخذ سنن أبي داود وسنه ست اثنين وكذلك الدبري رؤون صمت عبد الرزاق، وهناك برضو سفيان بن عيينة ولو قصة طريفة جدا ذكرها الخطيل في الكفاية عن أظن أحمد بن عبد الجبار قال بينما نحن في مجلس سفيان بن عيينة اذ دخل صبيل صغير ومعه دفتح شبانا يكون ولد صغير بقى وعليه سمت الكبار فأول ما رأوه داخل بجد واجتهاد على الحلقة فضحكوا جميعا منهم <تصفيق> فقال الشكيان كذلك كنتم من قبل ثمن الله عليكم لو رأيتني يا أحمد والتجهب الرؤية رأي لو رأيتني يا أحمد وأنا خمسة أشبار أكمامي قصار ثيابي قصار ذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أقعد بينهم كالمسمار، محبرتي كالجودة مقلمتي كاللوزة، وقلمي كالنودة فإذا دخل قال أوسعوا للشيخ الصغير ثم تبسم سفيان وضحك ثم تبسم أحمد وضحك ثم تبسم الراوي عن أحمد وضحك ثم تبسم الراوي عن هذا وضحك حتى وصل التبسم والضحك إلى الحافظ أبو طاهر السلفي الذي روى هذه الحكاة عن خطيب فهذا سفيان بن عين لما يصف بقى حاله نعلو كآذان الفار إمعانا في تصغير نفسه الزهر يتكلم عن هذه الأولى في السير وقال فيها نظر لأن سفيان إنما جالس هؤلاء وابن خمسة عشر عاما والحقيقة ممكن نحمل كلام سفيان ابن عيينة على المبالغة في التصغير المبالغة في تصغير نفسه لا أنه جالس عمرو بن دينار و... و... والزهري مثلا وهو سنه و... سبع سنين ولا ثمان سنين لا لكن هذا يبين لك أن الطلب كان يبدأ مبكرا لا سيما في الأزمان القديم وقد قرأت في معجم ابن الأبار أن ولدا صغيرا كان يجلس ويسمع في ذات بعض المشايخ، وكان إذا أراد إذا جاع صرح وأشار بيده إلى, إلى الأكل يعني لسه صغير ومع ذلك كان موجود في الحلقة وكان بايه بيتحمل الحديد واله السيوطي سيوطي كان بياخذ مجال الحفظ من الحجر ولسنين ثلاث سنين يعني شوف الحفظ من الحجر ما كان 852 والسيوطي واللي سنه 849 فكان أبوه ياخذه هذول ثلاث سنين علشان قاطر ايه يسمع من مزيد حظم الفلسطين ولم يسمع لكن هذا يدلك على أن الناس كانوا يأخذون أولادهم مبكرا إلى حلقات العلم وكان بعض العلماء اخذ, أخذ ابنه وهو سنه ستة سنوات وكان يسمعه من الشيث ويشهد كل الجلود يقول إشهادوا أن نبني صحيح السماع من فلاه عشان ما يجيش واحد بقى يقول له سمعت مدخول او حج كده فيطعم على الايه على الرواب بتاعه فكان كثير من هؤلاء كانوا يأخذون الرواية وتحملونه وهم صغار فاشتراط البلوغ ما هو شرط ما نستطيع ان نعتبره شرط تحمل بل ما كان مميزا تم المرأي ما كان مميزا تم المرأي ان يكون مسلما بالغا عاقلاً، طبعا العقل بداهة لا بد أن يكون موجودا وإلا لأنه مناطر التحمل في الأرض خالياً من أسباب الفسق وخوارم المروءة ألا يكون فاسقا ومعروف أن الفاسق هو الذي يرتكب المحرمات لا فيما في إذا كان هذا الحرام ظاهر علنيا يرتكب شيء من المحرمات المكشوف فكان العلماء كانوا يسقطون بذلك العدالة ومن أشهر القضايا التي بنمثل بها على سقوط عدالة العاصي الذي رتكب محرما لا سيما محرما ظاهرا هي مسألة حالة اللحية وأن العلماء كانوا في باب الشهادة يردون شهادة حالة اللحية هذا طبعا قديما لما نحن الآن ما نستطيع أن نحن هذه الفتوى وإلا انسد باب الشهادة فهذا مما عمت به البلوى فالعدل ألا, ألا نقول ان حالق اللحية ترد شهادته وإلا انسد باب الشهادة لقلة الذين ينفذون هذا الأمر النجوم فذا شيء من الفسق الظاهر فإذا ارتكر الرجل شيئا من الفسق سقطت به عدالته خاليا من أسباب الفسق، طبعا المقصود بأسباب الفسق نضيف كلمة الظاهرة وإلا فالباطن نحن غير مكلفين به وإذا اشترط أن يكون خاليا من أسباب الفسق ظاهرا وباطنا لا تكاد تحصل عزلا في الدنيا لا تكاد تحصل عزلا يعني إذا اشترط أن هو يكون ما يترك شيء من المحرمات لما تبتغي ملكا تبتغي ملكا فهو يحينا ألا يجاهر بالفسق فإذا كان فاسقا في الباطن فنحن لا نكلف همس هذا الباطن بقى خاليا من أسباب الفسق الظاهر موضوع كلمة الظاهر دي حتى لا يعني يلتلس بالباطن خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة طبعا الخلوم الأجزاء بفصد شرط أداء وتحمل مع شرط أداء وتحمل مع وطبعا العقل شرط أداء وتحمل أيضا يعني إذا لا يتصور أن يتحمل وهو مجنون فكيف يؤدي لي أو, ي... أو ي... يتحمل وهو عاقل ثم يؤدي لي وهو مجنون هذا غير مستطاع فالعقل شرط أداء وتحمل في نفس الوقت كذلك البراء من أسباب السفر شرط أباء وتحمل وخوارم المروءة الحقيقة خوارم المروءة هذه ما ينبغي أن توضع في الحد في حد العذالة إلا بتفصيل لأن المروءة بتختلف من بلد إلى بلد وهو مراعاة العرف وهو مراعاة العرف فالعرف يختلف من بلد إلى بلد فما يكون متعارفا عليه عند بعض الناس يكون ممكرا عند الآخرين يعني مثلا كان زمان في كتاب الظرف والظرفاء بقى بطيب الوشاء يقول ليس من المرؤة أليل في الطريق ليه لأن اللي كان بيتفت زمان لصف واحد بقى عامل عاملة وبيلتفت عايز يجلي ولا يهبر طيب إحنا الآن نستطيع نحن تبنى هذه المسألة ده كان الإنسان يروح فيه سيارات رايحة داية مسنعة كيف أمر من جير ما ألتفت حولي فهناك ما كان في داعي للانتفات هنا لابد من ألتفت ألتفت قبل أن أعبر طريق على الأقل مثلا كان شعب ابن الحجاز روى عن رجل ثم قال اترك الرواية عنه قال لأنني رأيته يركب برزونا يجري ملء فروج ركب برزونه لفرس وفتحه بقى عن رابع للخامس طبعا ده ايه المشكلة فيه ان طبعا الفرس لما يجري أخينا اللي فوق بقى يتنطط عليه على ظهر فده يعني لا يليد بواحد وفوق يقعد يتنطط على ظهر الفرس فهذا يعني يخالف العرف ما هو رجل كبار في زي ما تشوف رجل مثلا جالي الصلاة يجري لا لابد أنك تأتي عليه السكين والوقار فواحد بقى فاتح للبرزون يجري ملء فروجه هذا يناف الوقار فرد الحديث بتاعه طب إحنا نرد بهذا؟ ما نرد بهذا؟ ومرة رد بعض العلماء حديث أحد الرواه لماذا رددت حديثه وقال ذكرته عند حماد فانتخض ايه المشكلة انتخذ حماد لانه احتاج من ينتخض في الوقت له هي جت نبته في حظ هذا الراوي انتخض ذكر في حال الانتخاض رجع عيدت لل واحد اخر لماذا رددت حديثه وقال رئيسه يابول وهو قائم طب ايه المشكلة قال لانه هو الذي يبول بيرجع الرشاش إلى ثوبه فالثوب فبي... يلابسه نجاسة فيقوم يصلي بثوب عليه نجاسة فتبقى صلاة باطلة أنت شفته؟ شفت شفت الرشاشة رجع ولا لا لعله التمث مكان رخوة مثلا أول ما يقول يوم ماصف البلع عطود فذا جرح بالتأويل فلو فتحنا هذا الباب باب بقى إن ده يخالف العرف وده عرفنا بيقول كذا هذا ما يفتح هذا الكلام لذلك العرف لأنه يختلف من بلد إلى بلد فمن الصعب أن تجعله في الحد كمثلاً براء من أسباب الفسق من الصعب أن تجعله في الحد لأنه بيختلف من مكان إلى مكان لكن ما هناك مشكلة إذا اطلح أهل ناحية على أو تعارف على شيء معين إن هذا فسق أو هذا ليس من المرؤى لا مانع أن يجرح هذا بخصوص هذا الفعل. زي ما تشوف هذا واحد ماشي في شرط. أول ما نشوفه أحبائي ماشى في شرط وكتافه بقى زينة ولا خالع بقى الثمن خالص وماشي ككثور الهائج زي بعضهم. هاه؟ وأنتم تعلمونهم؟ ده ده ممكن اللي يفتح بقى بال بالبرزون والحدبى. فلا مانع من إسقاط لهذا الإنسان لأن العلم إنما يؤخذ عن الذين يعملون به على الأقل في الله أيضا في العدالة ألا يكون كذابا وألا يكون متهما بالكذب وألا يكون مبتدعا على تفصيل يعني التفصيل في المبتلع فيشترض أن يكون صادقا لأني أعظم من أعظم الدواع التي تدفعنا لترك الرواية عن الروي أنه ليس بصوت اللهجة وطالما الأخبار بيدخل الصدق والكذب يبقى لا برده من الصدق في حال الإيش في حال في حال الأداء في حال التحمل والأداء يبقى إذا كانت كذابا ساقطة عدالته إذا سُهم بالكذب بيلتحق هذا بباب المتروكين فهذا أيضا ساقط العدالة تبقى البدعة دي إن شاء الله كلها تفصيل نذكره فينا بعض أرى كيف طيب أنا أريد أن أجل يعني جزاك الله خيرا أرس يعني بيقول هل بدأت بعد الصلاة في ذات حديثك بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فعلا فعلت ذلك لكن سميته في نفسك يعني نأخذ بهذا الأدب إن شاء الله ما مدى صحة حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المصورة هذه الزيادة ثابتة هل من الممكن إعادة شرح تدليس العطف وهل تدليس التسوية إدخال كذاب في السند مع عدم وجوده بالنسبة لتدليس العطف قلنا إن الذي فعل هذا النوع من التدليس هو شيمبندشيت وفعله على سبيل الاختبار. تدليس العقل أن يروي المدلل عن شيخين عن شيخيني سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر، لكنه يقدم الذي سمع منه في الذكر ويؤخر الذي لم يسمع منه. يعطفه على الذي سمع منه بأداة العصر المعروف إذ أنه صلم أنه لم يسمع منه فلا يمكن أن يقول حدثني فلان ولم يسمع منه وإلا كذبوه شيء يقول حدثني حصين ومغيرة فكل حديث بهذه الصفة إنما سمعه من حصين ولم يسمعه من مغيرة فقال حدثني حصين ومغيرة فإنت تتوهم أن مغيرة معظوف على حصين في السماع لكن هو ما سمع إلا من حصين فقط يبقى شيخ الأولاني سمع منه شيخ الثاني لم يسمع منه ولذلك عطفه على شيخه الذي سمع منه لإهان السماع وهل تفريس التسوية إدخال كذاب في السند مع عدم وجوده لا هو موجود في الرواية يعني هنفترض اجتماع الحديث الذي مثلا وليكن أي حديث على واقع الوضع عليه ظاهرة زي مثلا الهريسة تشد الظهر هذا حديث موجود في الكتب الموضوعات أو المؤمن حلو أن يحب الحلاوة مثلا وهذا موجود أيضا في بعض كتب الموضوعات لنفترض أن هذا المثل له هذا الإثمان الوليدي بن مسلم عن الأوزاع عن كذاب عن الزهري عن أنا هو الكذاب موجود مش بنفترض انه مش موجود بعينها دخلناه وأفقطناه لا ده هو موجود في الإسماء فاذا أفقط هو الكذاب هيضح السند مين الأوزاعي عن الزهري انت بقى تقول ثم الأوزاعي أدرك الزهري يبقى سمع من الزهري ثم تغسر وتنسى ان فيه كذاب سقط نصف الناس متعرفش واحنا قلنا قبل ذلك في بداية المجلس إن في ستة من السبعين ممكن يروي بعضهم عن بعض السند واحد والستة أدركوا بعض فلما تسقط واحد من النص ما يبانش إن فيه سقط وإلا لو كان السقط المنطقة السهولة كده كنت انت تكتشف على طول زي ما أنا قلت الفرد إن لو أصفنا الزهري شيخ شيخ الوليد حيبقى الأوزاعي عن أنس على طول وإنت مغمى كل هذا يسند منخطئ أو معضل ليه؟ لأن الأوزاعي بداها فلن يدرك أنه لكن المدلس التسوية بيسقط كذاب بين رجلين متعاصرين أخذ أحدهم على الآخر فيقوم هو لما يسقط هذا الكذاب وإنك ما عندك خبر فتشوف بقى الأوزاعي عن الزهري تقول فما هو الأوزاعي فتلمز الزهري وأخذ عنه يبقى كده الإسهاد صحيح فالمدلس سوى الإثناس أي كانت الظاهر مستوياً لا عيب فيه، وعلى طريق التسميت القدماء جوده. تدلس تجويد، كانوا يسمون تدلس تجويد لأن المدلس يجود الاسماء، فيجعل ظاهره جوده. إذا قلت نظف الاسماء، قلت هذا اثناء من جيد. نعم. قرأنا في بعض الكتب أن الحسن البصري يدلس، كما صح بذلك. نعم يدلس. حسن البصري اتهمه كثير من العلماء بالتدليل لكن الحقيقة فيما يتعلق بالحسن البصري المسألة تحتاج إلى تفصيل لأن غالب آه يعني آه روايات الحسن البصري هي عن الصحابة الذين لم يسمع منهم فالأقوى أو الأغلب ما أريد أن أقول أقوى الأغلب أن نلفق الحسن البصري بالذين كانوا يرسلون إرسالا كفية أو نلحف معظم رواياته بروايات المنقطعة لكن الحسن البصري يعني كثير من العلماء ذكر أنهم دل وعندما نأتي على بحث بالإرسال الكفي حنذكر الفرق بينه وبين الله. من هو شعبة الذي قال في فقم سليسة ثلاثة هو شعبة ابن الحجاج أبو بشطان العلم المفرد هذا أمير منين بالحديث وهو أول من فستش عن الرجال بالبصرة هو أول من سنى علم الرجال في البصرة وكان شديد المهابة ثقة ثبت من الجميع لا يعلم على شعبة مغمز أبدا ويعني كان سفيان الثوري يقدم شعبة على نفسه كان إذا ذكر شعبة كان يقدمه على نفسه وكان كله هو أمير المؤمنين في الحديث والسائل يعني لو رجع إلى كتاب سير علام النبلاء وهذا كتاب حقيقة الإخوة يسعوا إلى شراه هذا الكتاب هذا كتاب مبارك ليه لأنه فيه سير كل العلماء المقتدى بهم يعني حياته طلب للعلم كيف كان يصوم كيف كان يصلي كيف كان يأمر معرفة عن المنكر كيف كان يعني يتتلمذ على مشايخه كيف كان يحلم على الناس كل ده البيان العامل لأن أهل العلم هم أفضل الذين يتأثى بهم بعد الأنبياء هم أهل العلم وانت تحصل العلم كثير جدا وأدب كثير جدا لم يعني آآ سيرة هؤلاء العلماء من المتعارف عليه أن صحيح البخاري ومسلم أوثق كتب الحديث مع أن عهد الإمام مالك وموطئه وعهد الإمام أحمد المستده أقرب لعهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك يعني تلازم بين علو السند وبين صحة الحديث، فقد يكون السند عالياً لكنه سافر، وقد يكون نازلاً لكنه صحيح، والذين العلماء لما رأوا بعض الذين أولاهوا بالبحث عن العلو اشترطوا حتى ينسع هذا العلو أن يكون صحيح. لكن ما فائدة أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذاب؟ ما فائدة أن يكون بينك وبينه كذاب؟ لا انزل باثنين من الصادفين بل بثلاثة أو أربعة خير لكن أن تعلو بكذاب. يبقى العلوم العلماء بيشترطوا فيه الإيه بيستغرق فيه الإيه الصحة وهناك يعني بعض روايات مسلم لسوي بن سعيد. عن حفظ بن ميسرة سويد بن سعيد من المشايخ اللي نتكلم من العلماء وأخذ أبو زرعة الرازي على مسلم تخريج هديث سويد بن سعيد الصحيح قال يخرج لسويد يضع سويد في الصحيح سويد متكلم فيه بكلام شديد لأنه بعدما عامي عامي كان إذا لقنا تلقل وابن عين كان شديد الكلام عليه كما يمكن ذكرت قبل ذلك قال لي قال لو كان لي فرس وروح لغزوت لدخل على سويد غزاه يحزو في دار وقيل له إن سويدا يروي حديث من بدل لذننه فخلو خلا أن أن يبدع لسويد يعني يعني سيقتل هذا كله إيه تشديد من ابن معين على سويد ومع ذلك الإمام مسلم خرج له لكن عن حفص لم يسر فلما لي من من قبلي أذزرت الرازي فقال مسلم ومن أين كنت آتي برواية حفص لما يسره لأي يعني بعلوم لأن مسلم لو أراد أن يروي صحيفة حفص لما يسره من رواية افتقات الأفبات كان نزل درجة، كان يبقى بينه وبين حفص اثنين، وممكن يكون ثلاثة، لكن هو اثنين. فهو بدل ما ينزل دا يعني درجتين عن حفظه ومنزل درجة واحدة بس وهو سويد وعذر مسلم أطلح به لبراهيم بن نبي قال الحديث معروف برواية الثقات أي عند العلماء فأنا لما أرويه بغية, بغية العلوم عن سويد عن حفظ الميثرة ما ضر الحديث شيئا إذ أنه معروف بنزول عند غيره لكنه أراد, الإيه؟ أراد العلوم فهو مسألة القرب قرب الإمام مالك من أحمد من النبي صلى الله عليه وسلم لا تلازم بين القرب وبين الصحة فصحيح البخاري ومسلم أصحوا كذا بين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى بإجماع العلماء من هو أول من سمى مصطلح الحديث بهذا الاسم والله أنا ما أدري لكن يعني من هو أول من يعني وضع كتب في هذا العلم عروف الجماعة الحاكم في كتاب الحديث وأبي محمد الرمزي وجاء من بعدهم بقى الخطيب البغدادي والخطيب البغداد الحقيقة هو الذي حرر هذا العلم وصنّت فيه من الكتب ما لم يسبق إليه وما لم يلحق أحد بعده الخطيب البغداد هذا واسطة العقل هو الذي جل علم الإصلاح وصنّت في موضوعات لا تخطر بالبال. حتى قال ابن نقطة كل من أنصف علم أن جميع من أتى بعد الخطيب عيال عليه في الحديث يعني يأخذ من كتبه وإلا خصوص ما هي الثلاثية قال الحديث التي فيها ثلاثة يقول لك الثلاثيات الأحمد ما كان بين أحمد و النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثيات وجدت في البخاري وجدت في أبي داود ووجدت طبعا كونسا أحمد بكثرة ووجدت في سنن الدارمي ووجدت في السنن الدماجة لكن ما صحت ثلاثيات الدماجة لأن كلها مسانة واحد وفيها أظن ضعيفان وأما ما عدا ذلك من الكتب المشهورة طبعا الطيالس عند ثلاثيات والحميد عند ثلاثيات كلها أولا ما شايف أنهم ثلاثيات كثيرة إنما مسلم ما عنده ثلاثيات ولا النساء عنده ثلاثيات والترمدي فيه حديث واحد فقط ثلاثي كيف أوثق بين دراسة القرآن ودراسة الحديث حيث أنني في بداية طلب العلم وكيف تكون بداية دراسة الحديث وطبعا الأصل أن يبدأ طالب العلم بالقرآن، فيحكم تلاوته ولا بأس أن يحفظ منه، لكن لا يعطله الحفظ إن كان يستطيع أن يجمع ما بين طلب العلم وما بين الحفظ هذا أجدل، فهذا أجدل أجود لأن طبعا حفظ القرآن كي وإن كان من أجل المكرمات إلا أنه ليس بشرط في يعني العالم المستهدف. يعني لا يشترثون حفظ القرآن بالنسبة للمتهد بل ولا يشترثون أن يحفظ 500 آية الأحكام الموجودة في القرآن الكريم لكن يشترثون أنه, أنه إذا أراد استثبيت حكم انتزع الآية يعرف الآية في سورة إيه ويعرف جبن ما تغيب عنه في حال الاحتجاج، إنما الحفظ وأن يحفظها وتكون في وأن تكون في ذهنه فلا يعني يجعل العلماء هذا شرطا فهو الأول يعني تبدأ بالقرآن الكريم ولأن بكل أسف لو بدأ الإنسان حياته وبدأ الحديث قل لما إلى القرآن وعلوم الآلات دي علوم جامدة تقسل القلب يعني إذا الإنسان ترك ثلاثة القرآن والنظر فيه ودخل في علوم بقى الاصطناع وصول الفقر الحديث وصول بقى القراءات وصول العربية وصول التفسير قلبه يقتل فيعني الحذر لهذا الأخ الكريم إن هو يعني يبتدي في علوم الحديث قبل أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن ثمة العلماء قبل ذلك لا يبدأون في تحصيل الحديث أو الفقه إلا بعد حفظ القرآن الكريم أو على الأقل قراءته وإجادة تلاوته. أما بالنسبة لبداية رصيح، أظن إحنا تكلمنا. يعني بكلام ربما يكون طويل شوية في المحاضرة الماضية التي قبلها فيمكن للأخير نراجع الكلاف ما هي الكتب التي نستطيع الرجوع إليها في الحديث وما هو الكتاب الأكثر أهمية فيها فكما تعلم عدم استطاع الرجوع إلى جميع الكتب أو معرفة الأكثر أهمية فيها وهنا من يود خير لعل السائل يقصد كتب مصطلح الحديث مش كتب الحديث لو السائل قصد كتاب مقتصرح الحديث فبنقول إن في البداية مع الموقفة بتاع الزهدي ممكن يبدأ في الباعث الحديث أو في أي كتاب من كتب المختصرات اللي هي من الباعث الحديث لكن يهتم بالباعث لأنه كتاب جيد وشيخ أبو الأشبال رحمه الله الشرح بتاعه عليه شرح سهل وسهل وقريب لكن إذا يعني تجاوز مرحلة الباء الباعث وبدأت تظهر له ملكة واهتمام بعلم الحديث فأجود كتاب في علوم الاصطلاح هو السفق المغيث للحافظ السفاوي هذا أجود كتاب وإن كان تدريب الراوي السيوطي أسهل مأخذا منه يعني كتاب تدريب الراوي للسيوط أسهل من جهة الأخذ من كتاب فتح المغيث للتخاوي لكن فتح المغيث التخاوي أغزر فوائد من تدريب الرأس ويعني يبدو يهتم بكتاب فتح المغيث على الصورة التي تحدثنا بها أمس. يعني مثال جمع الحواشي وكيفية كتابتها أريد يا شيخ أن تضع لنا برنامجا أسبوعيا أو شهريا لطلب العلم الشرعي وحفظ كتاب الله حيث عجلت من طلب العلم عدة طرق ولا زلت الموضوع عنا يسوع طيب. بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، أجود طريقه للحفظ أن تحفظ كل يوم آيتين فقط. لا تزد على هاتين الآتين. لكن ثبت يعني ما مبيش يوم تحفظ ربع وتغيب أسبوع بدون ما تحفظ. لا داون على العمل. حب العمل إلى الله أدوامه إن أو خمس آيات أنت واجتهابك حفظت الخمس آيات اليوم تقرأ بهذه الخمس في كل صلاة اليوم تقرأ بها في القرائط وفي السنن وفي التطوعات وتقرأ بها في قيام الليل لا يمكن تنساها تيجي ثاني يوم تحفظ كمان خمس آيات بمعات عشرة تقرأ بالعشر آيات في الصلوات كلها ثالث يوم 15 آية تقرأ بال15 آية في الصلوات كلها فكيف تنسى لا تنسى أبدا إذا كنت بتحفظ هذه الصريقة إذا كنت بتقس اليوم خمس آيات مثلا لن تمر عليك عدة أشهر إلا أن تحفظ البقرة أربع سنين لو أنت خدت خمس آيات أربع سنين تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى كله طيب علشان ما الحفظ لك سهل لكن الاحتفاظ بالقرآن الكريم هو اللي صعب ولله دروا بعض العلماء لما سئل لماذا تفلت القرآن الكريم قال فقال إن القرآن عزيز لا يبقى في صدر من يهمله وهذا من عزة الكتاب اللي بيهمله يتفلت منه عفكرة إنما المداون عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أشد ت تفلتا من الإبل في عفكرة فهذا دل علي, على ضرورة أن يكون عند الإنسان عناية هذا القرآن طيب كيف أعتني به ما في أفضل من أن تقرأ به في الصلوات حتى إذا حفظ مثلا سورة البقرة كلها طبعا يصعب أن في فتاة تقرأ البقرة كل ركعة وأن في كل فرض فإنت بتقسم بقى